الزنا <سؤال> مخطبة أخ الحسين الح ليلة الحاد عشر من المحرا ايدلنا قلب علينا انادي بصوتي العالي يا ابو اليمه تجاوبني بعدكم شنو يبقى لي اخويا والله ما اتحمل مكانك مو حش وخالي دمع عيني لك في هالليله على حواء مدينة جد تسمعني تعايل لوني الشاحن اشوف الضيمن بقلبي يا عمه والقلب داير اقاس الغربة والحسرة عليا والحزن لاهب وقلب الليب وقل وحده غريب حقلي عاتي العليل لعمتي هان زينان زينا. حساف على العمر لمن يعيش الفاقد احبابه تضيق الدنيا بعيونه وتجري الدمع سجافا وهلل نزف قلبي على ابويا وعلى مصابه ليت يومي لا طول ولا شفت لذة الصبر شمع ذايب جسم ناحل قلب أحزانة يتفضر مصيبة فاطمة الزهرة في هذه الليلة يتكرر أشوفاً هبساً ملحادي عشروياً نساة تحضر ويا أمي اللي مهجتها على فقد الولد تقدر وحق عينك يا ضيعيني وحق جفك ما تتصوار على حال الهجر قلبي يا ابو فاطح ما تتصفى حيلك عيني في هالليلة تبه الدمع اللي يتحدى وقل وافي الغالي ومنك هسه يتعذى